بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وصحيه ل وعلى م الكلام إن شاء الله على موضوع اله م مع ي وصحبه اجمعين ي القاعدة فيما لا نص فيه وهو أ ن ه يرجع فيه إ ل ى ذوي الطباع السليمه من العرب ي في حال ا ل ر ف ا ه ي ة ف إ ن استطاعوه أ ك ل ن ا ه و إ ل ا حرمناه وقلنا إ ذ ا جهل اسم حيوان سئلوا عنه وعمل لتسميتهم و إ ن لم يكن له اسم عندهم ف ت ب ر بتشبه ثم تكلمنا بعد ذلك على ا ل ج ل ا ل ة وذكرنا خلاف الامام النووي والرافعي فيها ل ل أعلم أي أنه لا يحرم أكله ه أنه هو أي يحرم وإنما مكروف. ولذلك قالوا إ ذ ا اتي ا ل إ ن س ا ن ب ج ل ا ل ة أ و اشترى ج ل ا ل ة ف ا ن ه ا س ت ح ب لها أ ن يعرفها زمنا يطيب لحمها خلاله وقد استطرد الفقهاء في كتاب بعد أن تكلموا على ما يحلوا الفقهاء استطرد بعد كتاب ما وما أطنى يحرموا على في منها أن وعلى ا ل ق ا ع د ة ا ل ك ل ي ة فيها استطردوا في الكلام على ما يتعلق بهذا الموضوع من ا ل أ ط ع م ة فقالوا إ ذ ا ت ن ج ت طاهر ا وقد ب ث ل له ا ل إ م ا م النووي بالخل ي والدبس الزائل الدبس له ح ا ل ت ا حاله و ج و ع ة و ح ا ل ة ت ج م و ك ا ل ت م قالوا إ ذ ا تنجس نحن عندنا المائعه ليست الماء. الماء ينقسم إ ل ى قسمين ماء قليل وماء كثير الماء ا ل ك ث يتنجس ر ي بالتغير والماء القليل يتنجس ب ا ل م ل ا ق ا ت سواء تغير أ م لم يتغير و أ م ا المائعات سواء كانت ق ل ي ل ة أ م كانت ك ث ي ر ة فحكمها حكم الماء القليل تتنجس بمجرد ملاقاتها ل ل ن ج ا س ة ف إ ذ ا نزلت فيها ن ج ا س ة نجستها سواء أ غيرت لونها ام لم تغيره تغير طعمها ام لم يتغير تغير ريحها ام لم يتغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن تموت في الزيت فقال فألقوه ومراد سئل وسلم مائعا الفأرة الزيت عن إن كان وإن كان جاملا في فألقوها تموت ا ل م ا ئ ع الذي يتنجس هو الذي يكون محصورا فكل ما يقع تحت الحصر ف إ ن ه يتنجس ف إ ذ ا خرج عن حد الحصر على افتراض وجوده ك ب ح ي ر ة مثلا من الزيت م ا تتنجس هذه بوقوع ن ج ا س ة فيها وانما إ ن م ت ت ج س بالتغير فقالت إ م رحمه النووي الله تتنجس ع ا ل ولو ى طاهر ك خ للتغير ودكسر هذا ب فقط وليس م ا د به أ ن ا ل أ م ر مقصور على الخل والدبس وانما هو ا ل ت م ث ي ل قال كخل والخل طبعا له ح ا ل ة و ا ح د ة ودبس ذائب, دبس ذائب يعني خرج به الدبس فإذا وقعت أو في الدبس فإنها ويلقى ما حولها نعم وإذا يحرم أكله ويحرم وقعت النجازة فإنها تنجلت خرج شربه الجامل الجامل به ذبس الذبس حولها أكله فإذا وإذا كالسم ثامة ما تلقى أو ويحرم استعماله و إ ذ ا سقط على شيء نجسه قال وما كسب ب م خ ا م ر ة نجس ك ح ج ا م ة و ك ن ت أ ن ا اتكلم ع ل ى المكاسب في بعض المكاسب م ب ا ح ة وبعض المكاسب يعني ا ل أ ش ي ا ء التي يكسب ا ل إ ن س ا ن منها تكون م ن د و ب ة وبعض المكاسب تكون م ح ر م ة فالكذب الذي ي أ ت ي من طريق ا ل حرام يكون حراما والكسب الذي ي أ ت ي من طريق المكروه الذي يأتي من طريق المباح مباحا. قال بمخامرة الذي يكون مكروها وما ا الذي ل ك ب يأتي ن طريق ل م ب ا ح ي ك و ن م ب ا ا ا ح ق ل و م ا قُسب ب م خ ا م ر ة نجس كحجامه و ن النجثة بتعاطي الأشياء ك ة في ج ا م تعرف حجامه خروج الدم من الجسد وتلوث يد أ و ثوب الحجام ينجسه فهذا كسب ناتج عن عمل ا خ ت ر ص ب ا ل ن ج ا ة في م خ ا ب ر ه نجسه ل م خ ا ل ط ة ا ل ن ج ا ة مثل له الإمام النووي بالحجامه والكنس لنحو الزبد مثلا فالكسب الذي يكون من هذا يكون مكروها يكره للحر تناوله ولو اكتسبه الرقيق سيروانا لذي عبد كان س ب عبد ه ك عنده ف إ ن ه ي ق ر ه له أ ن ي أ ك ل منه قال ولذلك قال و يسن الا ي أ ك ل ه إ ذ ا كان عنده لا ي أ ك ل ه و أ ن يطعمه رقيقه أ و أ ن ه يعرفه ا نراد ب ل ا ضحه البعير الذي يسقى عليه الماء وفي معنى البعير كل حيوان آخر لا وإنما عليه كل معنى ع يسقى وفي يأكله ي آخر م ط لدوابه قالوا حكم سائر الدواب كذلك وذلك لما رواه ابن حبان وصححه والترمذي وحسنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ك ت ب الحجام فنهى عنه وقال أ ط ع م ه ر ق ي ق ة واعرفه ناضحك ة طيب النهي يصطف حسب قواعد الأصول التحريم قال هنا ن ر سئل الله الله عن كتب ف الحجام ف ن َ ى عنه والنهي ي ق ت د ي التحريم ولكنه ي ق ت د ي التحريم اذا تجرد عن القرائن فاذا وجدت قرينه تصرفه عن الحرام فانه يصرف عنه وهنا وجدت قرينه تصرفه عن الحرام او عن الحرمه الى الكراههه وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن ابي عباس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ع ط ى الحجام أجرته احتجم الحجام اجرته ح فاعلت الحجام ج ولو كان ت الأجرة ا ر ح ما لو كان ما يكتبه الحجام حراما لما أ ع ط ا ه النبي صلى الله عليه وسلم اياه لان ما يحرم اخذه يحرم اعطاؤه فلو كان كسبه حراما لما أ ع ط ا ه النبي صلى الله عليه وسلم إ ي اياه ه نعم لأن إعطاء الحرام إعانا إعطاء على ع الحرام ل ة و ل ل تعالى قال وتعاونوا على البرد والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ولا يجوز التفع على على والعدوان المعطية أعطى قال البرد ولا الإثم ولا إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الماثة كما كان ظالما لو يجوز أو أن إن في في مالا يدفع ف عن ن س هذا ظلمه ه يجوز ي ح ر ف على الظالم الاخذ ولكنه يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يدفع هذا المال ليدفع عن نفسه ا ل ض ر ونظير هذا ا ل ر ش و ة قالوا اذا, إذا منع الانسان إ ن س حقه إذا إ منع ن حقه منع حقا له ما منع أ ش ي ا ء ب د ن ا يصبها طمعا فيدفع ا ل ر ش و ة من أ ج ل ان ي و ل إليها لا م ن ع حقا له إليه لم ه إليه يجد الوصول ل و يستطع الوصول إ ل ي ه إ ل ا بطريق ا ل ر ش و ة يجزا ان يدفع ا ل ر ش و ة وحرام على ذلك أ ن ي أ خ ذ ا ل ر ش و ة نعم ف إ ذ ا لم يكن حقا له ودفع ا ل ر ش و ة عند ذلك انه قد دفعها للافساد فيحرم على الدافع ويحرم على ا ل آ خ ر نعم وقد كل ما في معنى ما وقد قاتل فقراء فجالة كل في وقد ك ن س الزبلي عليهم اجاز على ت الفقهاء اتجاه ما ج ة الإنسان به أثناء العمل فالكتب عنه يعتبر بحرام. وقد فقهاء ايضا فالكتب الى ن إ جانب اطعامه للدابه ان يشتري به ثيابا ليجلسها يدفع ت و ا المال بذلك ي د و ا في المصالح ا ل ع ا م ة كل هذا جائز يمكن و ا ح د يسأل يقول ايش الفرق ما بين الملبوس وما بين المطعوم في فرق كبير جدا بين الملبوس وما بين المطعوم الطعام ينبت منه لحم ا ل إ ن س ا ن وعظمه ي ن ب و ا ل إ ن س ا ن عليه فرق بين اللحم الذي ينمو على الحرام وبين ا ل ش ي ء الذي يستعمل للاستهلاك يحرم علي أ ن ا ك ل ه و لكن يحرم علي أ ن أ س ت ط ي ع به هذا م ن ف ع وهذا م ن ف ع لكن ماذا اعمل به ما دام هناك في م ص ل ح ة استطيع ان استفيد به استطيع ف ا ل أ ك ل شيء واللباس شيء آ خ ر ا ل أ ك ل شيء وانفاق المال شيء آ خ ر نحن نقول ا ل ن ا س دائما يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحفاط في مطعمه بما لا يحفاطه في م ل ل ت ه وما شابه هذا طبعا اذا ورد به نص حرام حرام هذا ما ب ف ر ق بين الاثنين ل ك ي عم اتكلم عن ا ل ا م و ل ة من هذا القبيل لما بيستعمل الطابون فيه ش ب ه ة يقال والله إ ن ه فيه خنزير مثلا استعمل الطابون ما في مشكله قتل يده زل الصابون متى رسم على ذلك شيء أ ك ث ر من أ ن ه سنجست يده بعد ذلك زالت النجاسه وعند ا ل ح ن ف ي ة إ ذ ا استحالت العين تصير ط ا ئ ر ة ما في اشكال يعني ل ا م ر بسيط لكن ان ي أ ك ل الانسان شيئا فيه ش ب ه ة فينزل في بطنه وعلى ذلك ينمو عليه جسمه مع ذلك ان جسمه نمى على الحرام فرق ما بين الامرين ففي كثير من الاشياء يتسامح بها في مواطن ويتشدد بها في مواطن اخرى نعم قال الفقهاء ولو كانت ا ل ص ن ع ة ج ن ي ئ ة لكن ما فيها م خ ا م ر ة ن ج ا س ة دنيئة لكن لا توجد فيها م خ ا م ر ة نجاسه هل تحرم أ م لا تحرم او لا تحرم بناء على التعليم الذي ذكرناه من أ ن النهي عن كف الحجام إ ن م ا هو ل م خ ا م ر ة النجاسه لكن الكفه ا ل د ن ي ئ ة ب ا ل ن س ب ة للذي ت ع ا ط ا ه ا ل و حالتان حاله لن يكون ب ح ا ج ة لا محتاج ان يعمل بها ما عنده عمل يعمل بها ولا اشكال فيه ولكن لو كان ا ل إ ن س ا ن يجد عملا كريما وبعد ذلك يتعاطى عملا جنيئا بغض, أن بغض النظر عن الكتب الذي يكتبه هل هو مكروه او مباح هذا العمل م س ت ق للمروءه ومخل بها كما لو ان انسانا غنيا ث ر ي ا يذهب ويعمل في ج ن س ا ل ز ب ا ل ة مثلا الانسان الذي يحرج بهذا لا ي س ق م ر ؤ ت ه يعتبر عملا كريما بالنسبه ل الكتب أنا أ ت ك لكن م العمل عن ل الرجل الذي يستطيع أ ن يعمل عملا شريفا كريما فهذا يعمل بعمل فيه خ ط ة و د ن ا ئ ه بغض النظر عن الكتب هذا مسقط ل ل م ر و ء ة ومذهب للعداله ة العجالة قال العلماء ي ملكة تحمل وملازمة على الكبائر والإصرار على الصغائر ذرك صاحبها أ و التخلق ب أ خ ل ا ق ي امثاله في زمانه ومكانه فالمفترض ان ن ن ت ب ه لهذا ل غ ض النظر عن كراهه الكسب أ و إ ب ا ح ت ه العمل قد يكون مسقط ا ل م ر و ء مع أ ن الكسب ليس مكروه وليس حرام نعم قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وكره ج م ا ع ة ك ت ب ا ل ص و ا ر ك ت ب الصائم ليش كرهوا بعض لماذا ي ش ك كرهوا لماذا قال لان الصوار كثيرا ما يخلفون الوعد. الوعد انظروا إ ل ى اهتمام أ ك ل ا ف ن ا رضوان الله تعالى عليهم بموضوع الوعد موضوع الوعد موضوعا خطيرا في ا ل إ س ل ا م وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم من آ ي ا ت النفاق نفاق العمل و ل يخرج س نفاق نفاق العقيدة نفاق العقيدة ي صاحبه من ا ل م ل ة وهو الذي يظهر ا ل إ س ل ا م ويبطن الكفر ولكن نفاق العمل ما يخرج صاحبه من ا ل م ل ة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفاق في العمل قد يؤدي إ ل ى النفاق في العقيده ة قد يؤدي ي دائما الصغاع ا ل ط ر الكبائر والمعاصي بريد الكفر نعم ف الموعد له اهميه كبرى في ا ل إ س ل ا م لكن معك سار اليوم ا ل إ خ ل ا ق الوالي ف ح ي ا ة ا ل م س ل م في ح ي ا ة المسلمين اليوم ا ل إ خ ل ا من الموعد عدم الانضباط أساس في حياة ظاهرة لا الموعد أ س ا س في ح ي ا ة المسلمين ظ ا ه ر ة ا ل ع ا م ة ل أ م ت ن ا أ ن ن ا لا نحترم الموعد ا ل ظ ا ه ر ة العامه ا ل ع ا ل م ا ل إ س ل ا م ي كله ر ة العامة ما أ ق و ل كل إ ن س ا ن ظ ا ه ر العامه انها لا ت أ ب ه للموعد يعني لا ت أ ب ه لموضوع النفاق وموضوع ا ل إ ي م ا ن ما تشبه لهذا نهائيا وتخلق به أ ع د ا ؤ ن ا ا ل ك ف ر اليوم متخلقون بهذا سواء كان الباعث على هذا ا ل ق ل ب الخوف من القانون أ و كان الباعث عليه ملكات صارت عندهم بعد أ ن كانت م ف ق و د ة فيهم على كلا الحالين ظ ا ه ر ة الوفاء بالوعد م و ج و و د ة فيهم ظ ا ه ر ة إ خ ل ا ف الوعد م و ج و د ة عندنا بعض ا ل س ل ا ف ق ه ا ء كرهوا كسب ا ل ص ا ئ ر قال ن و و في ا ل ر و ض ة وكره ج م ا ع ة كسب الثواب ل ي ش قال الرافعي ل أ م ن ه م كثيرا ما يخلفون الوعد لأن ل كثيرا ي ما خ فاذا و ن ل و ع د ف إ علمنا بهذه ا ل ع ل ة التي قالها ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى معنى ذلك أ ن كل أ ر ب ا ب الصرف وصناعات ا ل عصرنا اليوم مكروه م ك ت ب ه م ل أ ن ك قلما قلّما تجد في مجتمعاتنا من يصدقك في الموعد ا المقاولين خ ل لكن أمرين من المقاولين لكن أ خ ل اخلاق ق المسلمين العامة أ المسلمين ا ل ع ا م ة كلها ق ا ئ م ة على هذا ا ل أ س ا ل موعود اخلاف الوعد جزء طبيعي ل ح ي ا ت ن ا ما ل ق ي م ن نهائيا عندنا مع أ س ث ت الشديد فرحم الله ا ل إ م ا م الرافع لو خرج في عصرنا اليوم لقال كل الحرف ا ل م و ج و د ة كسبها مكروه و إ ن ا لله و إ ن ا اليه راجعون نعم م خ ا ل ط ة الربا هذا موضوع ب د ي ه عند ذلك إ ذ اذا إ وقع بالربا فعلا عند ذلك ينتقل إ ل ى طور ا ل ح ر م ة ثم تكلم ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على الجنين الذي يكون في بطن مزكاه ت ك ل م على موضوع أ ل ط ع م ة ف إ ذ ا وجد جنين في بطن شاه ز ك ي ة ما حكم هذا الجنين جنين في ذكية بطل بقرة الجنين الذي يوجد في بطن الحيوانات التي يجوز أ ك ل ه ا قال ا ل إ م ا م النبوي رحمه الله تعالى ويحل جنين وجد ميتا في بطن م ذ ك ا ه سواء وجد بيتا أو وجد حيا لكنه عاش عيشا لذبوح اي لحظات سوف يموت ما تستمر حياته سواء نبت عليه الشعر أ و لم ينبت إ ذ ا وجد في بطن مذكاه سواء كانت ا ل ت ب ك ي ه بالسكين أ و كانت ا ل ت ب ك ي ه في ارسال السهم بالصيد أ و كانت في ارسال الكلب المعلم أ و كانت ا ل ع ط ر في الانواع ا ل ت ب ك ي ه ج ا ئ ز ة هناك بعض الدوام التي لا يجوز صيدها لكن قد يرسل عليها السهم في ح ا ل ة ما كبعير ا ل ن ب ض ة بعير ه ف ه ذ ا كان مقبولا عليه م ا ي س ت ح ي د بالسهم لكن ا ل آ ن يجوز ب ع ر ك ر د ة في بئر ما نستطيع أ ن ننحره من اللبه ننحره من مكان اخر, يجوز لنا ننحره في آخر كما مر معنا في ا ل ز ب ا ئ ح ف ا ل ت ز ك ي ب أ ي و س ي ل ة كانت ما دامت ز ك ا ة شرعيه يجوز لنا إ ذ ا وجدنا جنينها في بطنها ميتا يجوز لنا تفله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه ذ ك ا ه الجنين ذ ك ا ه أ م ه أ ي أ ن ه ب ذ ك ا ه أ م ه ف ا ر ك المزكى و ج ا ه لنا أ ك ل ه ل أ ن ه تبع ل أ م ه فيصير كجزء من أ ج ز ا ئ ه ا و ذ ك ا ه الحيوان ش ا ا أو ل ذ ك ا ه في جميع أ ج ز ا ئ ه ق ا لان ولأنه لو لم يحل ب ذ ك أمه طبعا الذبح أمه ن سوف ي و د ي إ ل ى اماتته وعند ذلك يحرم علينا أ ن نذبحها ل ل أ ن ه لو لم يحل ب ذ ك ا ه أ م ه لحرم ذ ك ا ت ه ا مع ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قولا إذا أردنا الحامل نختص من الحامل هل إذا كانت حاملة ما نقتلها وإنما ننظرها حتى تضع حملها وبعد ذلك يقام عليها الحد واما أ ث ن ا ء الحمل فلا ي ج ي ان قتلها سيودي ب ح ي ا ة البلد سيميت البلد فلو لم يكن الجنين حلالا لتزكيه امه لحرم علينا قتل امه ل ل الأصل في و و ض ع و النص ز ك ا ة الجنين ي ب ز ك ا ة أ م ه و إ ن م ا يذكر الفقهاء هذه العلل أ و ل ا تقويه النص وثانيا من اجل ا ل ق ي ا د فيما لو احتجنا إ ل ي ه هذا إ ذ ا ذبحنا الحيوان وكان الجنين ميتا أ م ا إ ذ ا خرج وبه ح ي ا ة م س ت ق ر ة حي فلا يجوز اكله ب ز ك ا ة أ م ه فيما اذا مات بعد ذلك لا بد لنا من ذبحه لا بد لنا من ذبحه قال ولابد أ ن يسكن عقب ذبح أ م ه وكان حيا لما كانت أ م ه حيه ذبحنا أ م ه فاضطرب اضطرابا كبيرا م سكن ا ب س ر ع ة قال فلو اضطرب في البطن بعد ذبح أ م ه زمانا طويلا ثم سكن ما لم يحل كما قاله الشيخ أ ب و محمد أ ي إ م ا م أ ب و محمد الجويني والي إمام الحرمين رحمه الله تعالى في الفروض واقراه أ ق ر ه أي أ النووي الإمام والإمام الراجع أقراه عليه قال فلو مات قبل زكاتها مات قبل زكاه امه طبعا هذا يعرف بالقرائن لو علمنا ان الجنين مات في بطن امه قبل أن تذكى م ما ان مات بسبب ذكاتها بسبب و إ م م ا ا تزكى موطن طبيعيا قبل أن ت أمه تاهميتة صار كفضله من فضلاتها لابد أ ن يلقى ويطرح ذكر الشارح هنا الشيخ ا ل ش ر ب ي ن ي رحمه الله تعالى بعض الفروع قبل أ ن ننتقل إ ل ى موضوع المضطر أ ت ك ل م عليها ل أ ن ه ا م ه م ة قال أ و ل ا افضل الكتب الذي يكتبه ا ل إ ن س ا ن و ما كان ناتجا عن ز ر ا ع ة و ت ج ا ر ة أفضل الكتب وما كان ناتجا زراعة عن وعن ت ج ا ر ة قال افضل ما أ ك ل ت منه كتبك من ز ر ا ع ة ل أ ن ه ا أ ق ر ب إ ل ى التوكل ولخبر لا يغرس مسلم غرس ولا يزرع ز ر ع ة ف ي أ ك ل منه إ ن س ا ن ولا د ا ب ة ولا شيء إ ل ا كانت له ص د ق ة ثم من ص ن ا ع ة ل أ ن الكتب فيها يحصل بكت اليمين ثم من ت ج ا ر ة ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا ي ك ت س ب و ن بها هناك أ ش ي ا ء أ ي ض ا في موضوع ا ل أ ط ع م ة لا بد من معرفتها وهي قواعد ع ا م ة قال يحرم تناول ما يضر البدن أ و العقل قاعده ع ا م ة كل ما يؤدي بضرر في البدن أ و العقل يحرم علينا تناوله مثلا له هنا بالحجر والتراب والزجاج والسم و ا ل أ ف ي و ن وما هذا. حشيش. ومن ا شابه حشيش هذا و م هذا القبيل ومن هذا ا لو ق ب ي ل ر د ن ا أ ن نطبق كل قواعد ا ل ش ر ي ع ة عند كل الفقهاء الدخان ما توجد ق ا ع د ة تبيح الدخان ولا سيما اليوم بعد أ ن علم ضرر الدخان ضرر الدخان لم يعد مظبونا في الماضي كان ضرره مظبونا كان الناس يظنون أ ن ظنن أن له أ ض ر ا ر ولكن اليوم أ ص ب ح ا ل ضرر الدخان يقينيا واليوم ا ل إ ح ص ا ئ ي ا ت الذين يصابون بسرطان الرئه كل س ت ة يموت واحد منهم ل س ر ط ا ن الرئه ا ل ن س ب ة ع ا ل ي ة جدا فكل قواعد ا ل ش ر ي ع ة تؤدي إ ل ى تحريمه نعم والشيء أيضاً يعني أن العالم الغربي ديوم في أوروبا كان فترة على الناس يدخن العالم على المؤسف ديوم مرت والشيء أوروبا أيضا الغربي الذي لا في فترة يعني ك أ ن ه فاقد لمنصب اجتماعي يعني من كمال, المنصب الاجتماعي من كمال المكان الاجتماعيه ان يدخن الانسان رجل أ و ا م ر أ ة كبير أ و صغير اليوم قلما تجد من يدخن في أ و ر و ب ا قد تمشي في الشارع مسافات ط و ي ل ة ما تجد احد يدخن كثير من شركات الدخان التبغ أ غ ل ق ت وانتهت ولكن بقي التدخين هنا في بلادنا ا ل م ت خ ل ف ة بلاد ا ل م س ت ع ب د ة يروج فيها للدخان و أ م ا العالم الغربي ما فيه مجال للتدخين و أ م ر ي ك ا اليوم أ ك ث ر من أ و ر و ب ا في موضوع التدخين يعني صار المدخن اليوم يضير سخرية يؤذي ويؤذي لآخرين يعني يؤذي فليؤذي بعيدا الآخرين عنده عن المدخن نظرة نظرة سخرية، نظرة إنسان نفسه الأخرين. يعني ما عنده إذا كان نفسه نفسه بعيدا عن الأخرين. أما أن صار احتقار هذا ما إذا أما سياره يركب ذوق أ و يجلس في مكان محصور ويدخن وينفق على الاخرين يؤذيهم جميعا هذا دليل د على عدم احساس عنده الاحساس نظرف و ل ج د عنده ا ومع ا ذاتية لا المدارس ة تدخيلة في لو الان شيء عجيب يعني تمشي في أ و ر و ب ا في الشوارع قليل ما نسبيا لما أ ق و ل عدديا عبق ثلاثمئه الاف ملايين لكن نسبيا ب ا ل ن س ب ة لما كان ت في الماضي صار قليل جدا قليل جداً نعم فهذا يحرم تناول ما يضر أو العقل قاعدة قال تناول البدنة كل ما ثمت ضرره يحرم على الإنسان تناوله قال ويحل أكل كل طاهر لا يحرم يضر يحرم فيه جدا فهذا ما عامة ما طاهر ضرره ضرر ثمت أو الاصل في المنافع ا ل ا ب ا ح ة والاصل في المضار التحريم ما, ما لم يجد هناك نص هذا ما وراء النصوص إ ذ ا و ر د نص في شيء ما فنرجع أ و ل ا واخيرا إ ل ى النص لا نعبد إ ذ ا لم يوجد في ا ل م س أ ل ة نص ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة الإباحة الأصل المناؤفر والأصل المناؤر في في التحريف قال فيحل اكل كل طاهر لا ضرر فيه هذه القاعده العامه لكن هناك مستثنيات الثلاثيات منها قال أولا جلد الميته ة الذي جلد الميتة ل ا دبغ وان صار طاهرا ا ل م يعني ت رضمت ة ل الميتة ي ي ك م ع كلّ ميتة حرام عليكم والعموم في الأشخاص ثلاثة أشياء في أصول الفقر العموم في الأحوال العموم في الأجنة العموم في الأجنة يعني حرام بأسول يسترزب يسترزم في ويسترزم في ويسترزم في يعني في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال حرام فبناء على هذا. كونه صار طائرا فضلاء هذا على كونه ذبغ نستعمله نلبسه نصلي عليه ونصلي فيه على السواق لكن ما يجوز لنا أ ك ل ه جلد الميته اذا دبر فلا يحج اكله لعموم قوله تعالى نعم. أما جلد المذكى. جلد المذكى ح ي و ا ن ا ت مذبوحه نطبقها ونعمل جلدها إ م ا ل ل أ ح ذ ي ة أ و للثياب أ و للجلوس عليه هذا ليس لتطهيره و إ ن م ا من اجل التنينين من اجل الحفاظ عليه حتى لا ي ت ف ت ر ويتقطع هذه ط ا ه ر ة قبل الدمغ وبعدها الدمغ فيجوز اكلها نعم هذه و ا ح د ة الشيء الثاني قال كل ما تقدر و ا ن كانت صاغرة طاهره ل ش ي ص ا لا ضرر فيها ولكنها م س ت ق ذ ر ة مثل البخار والبني ص ا ه ر ولكنه مستقذر قال فيحرم و اكله هذا الشيء الثاني المستقنى القاعدة قال والحيوان الحي يجوز تجوز حية حية سوى والجراث حي السمك إذا نتضع في ل أ ن ه ا لا ز ك ا ت لها فالحيوان الحي سوى السمك والجراد لا يجوز أ ب ل ه هذه الامور ا ل ث ل ا ث ة مستثنى من القاعده التي ذكرناها وهي أ ن كل ط ا ج ر لا ضرر فيه يجوز أفله نعم ق ابنه ل ل ويحرم ا ن ا المذكر ت وإلا ل ب تسكر لكنها لا تؤدي إ ل ى الطرف الذي يكون ناتجا ً عن السكر لان السكر ليس مجرد اختلال في توازن ا ل إ ن س ا ن أ و غياب عقله و إ ن م ا هناك طرف يحدث للتكرام م ولم مداما قال قد بالعقل الزباس إذا لم فإنه أذكر نصرد أذكر يحرم وإن نطرد إضراره صاحبه الحد على ع طيب هل يجوز التداوي به فهل التداوي يجوز به عند عدم وجود غيره إ ذ ا ما وجدنا دواء ط ا ه ر ة يجوز لنا أ ن نستعمل الدواء الذي وجد فيه ا ل ب س ك ر إ ذ ا تعين ولم يوجد غيره عند ذلك يجوز لنا أ ن نستعمله لأن ننتقل إلى موضوع آخر متعلق الأطعيمة موضوع بموضوع وهو آخر ح ا ل ة المضطر نحن ما ذكرناه من المحرمات من ا ل أ ط ع م ة إ ن م ا وفي ح ا ل ة ا ل ر ف ا ه ي ة ا ل إ ن س ا ن في مدينته في بيته في ح ا ل ة العيش الرغيب كل شيء متوفر عنده فيحرم عليه أ ن ي أ ك ل الميته يحرم عليه أ ن ي أ ك ل الخنزير يحرم عليه أ ن ي أ ك ل الكيس يحرم عليه أ ن ي أ ك ل الحيوانات التي ذكرناها مما ورد النص في تحريمه أ و دلت القواعد ا ل ش ر ع ي ة على تحريمه لكن في بعض الحالات حالات الضروره ة في الرفائية الحالات إ لكن ى بعض ما يشتهيه إ بعض الناس عنده عشره الاف دينار, ألف دينار. يحتاج في تجارته ألف、دينار. ما ر لا يستطيع أ ن يصل ألف دينار إلا هو بحاجة لمائتين الف دينار إ ل ا بالقرض الربوي ليست هذه ل أ ن ه عنده ما ي ب ف ي ليس من الضروري أ ن يتجر ب م ئ ألف يتجر ب م ئ ة أ ل ف وهذا كاف له إ ن س ا ن بنى غ ر ف ة سكن فيها يحاول غرفه ثانيه غرفه ث ا ن ي ة يحتاج إ ل ي ه ا قد عدم وجود, وجود ا ل غ ر ف ة ا ل ث ا ن ي ة يودي به إ ل ى بعض الحرج لكن حياته م س ت م ر ة لا اشكال فيه هذا لا يجوز له أ ن يقترض مالا ربويا ا ليبني غرفتان ث ا ن ي ة هذه ليست الضرورة. حاله ا ل ض ر و ر ة ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة هي ا ل ح ا ل ة التي يتصل ب ا ل إ ن س ا ن ل د ر ج ة لو لم يستعمل هذا الممنوع لفقد أ ح د الكليات الخمس وهي الجيم أ و العقل أ و المال أ و النسل أ و النفس إ ن س ا ن م س ا ف ر معه طعام قليل فيه م ش ق ة عنده طعام قليل عنده رغيف خبز جائع رغيف خبز ما يكفي صله ا لها ر م نصلاح ا ل الى المتاع ما وجد عنده شيء من الطعام نهائيا لكنه قوي يمشي ليس بحاجه ل أ ن ي أ ك ل ا ل م ي ت هذا ما هو مضطر, ما هو مضطر تضايق يسير يستطيع أ ن يتحمله يستطيع أ ن يمشي ا ل آ ن عشره كيلو متر ولا يسقط لا يغنى م متضايق ى عليه ل ك ما م ي غ عليه هذا م ا يقال له مضطر المضطر هو الذي يصل ل د ر ج ة لو لم ي أ ك ل لما هذا يقال له مضطر انسان عنده مرض ق ا ل و اطباء لابد لك ان تعمل ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة ما عنده مال طلب من اخوانه من اصدقائه من الناس جميعا ما اقرضه احد قرض الحسنه وجد امامه ا ل م ص ر ي الربوي قال انا اقرضك ب ا ل ر ب ا لانه ج ز ء و لو لم يعمل ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة لمات هذه ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة اما اذا ما عمل عمل اجراحي ما في م ش ك ل ة الان ا ل ط ر ي ق ا لو ل ان عملتها الان افضل عملت بعد شهر ما في م ش ك ل ة هذا ما يقترح ق ط الربوي لانه ليس في حالتي الضرورة. حاله ا ل ض ر و ر ة ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة هي ا ل ح ا ل ة التي تصل بالانسان ل د ر ج ة لو لم, يرتكبها لم يرتكب ه ا ل معها يرتكب م المحرم فقد احد الكليات خ م هذه يقال لها ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة على هذا قال ومن ب د على قال هذا و خاف على نفسه موتا قطع نفسه م و ت أو مرضا مخوفا يخاف منه الموت وصل اذا ما تعمل هذا ا ل أ م ر المحرم يخشى أ ن يصل لدرجه الموت قال من خاف موتا مرضا مخوفا محرما وجد محرما وجد شارتا ميتدا على لحم من نفسه خنجير أو ووجد وجد وجد وجد السحراء وجد ل ح م ه كلب حيوان اخر ي ج ب ز ه ان ي أ ك ل ه قال لزمه اكله لزمه أكله. يجب عليه ان ي أ ك ل ه في هذه ا ل ح ا ل ة لانه لو لم ي أ ك ل لماذا ر ل على المصارح والاخر صغير. الضرر الكبير الضرر الطغير م مقدم حاجهما ف ا واذا عندنا ضرران د وجد يبتع جذب كبير صغير ارتكاد نسبع الضرر كبير وهنا ذ ر ء م ب س د ه ا ل ع ن ا ي ة على ا ل ح ي ا ة اهم من ذ ر ا ل م ب س د ه المترتبه على اكل الميته و على اكل ا ل ز ن ز ي ر او ما شابه هذا لقوله تعالى ولا تقتلوا الموت او المخوف او الله على المرض المرض انفسكم ان الله كان بكم رحيمة اذا اذا خاف على نفسه بكم رحيمة زيادة المرض زيادة المرض نعم مددته أو طول المخوف د المرض اللي هو في هذا المرض نعم. يجوز له في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يرتكب المحظور و أ ن ي أ ك ل من ا ل م ي ت ة وقيل قول ضعيف لنا يجوز ما يجب هذا القول به القول واجب عليه يأكل、الميتة. وقيل إنه يجوز نفتى أنه أن إنه يجب الميتة ليش يجوز شاءك إن شاءها إ ن شاءك و إ ن شاء ترك المرض يعمل به ما يشاء هذا القول الضعيف ليشعر بها قياسا على ا ل ص ا ئ ل لو صال عليك ص ا ئ ل يعني اي و ا ح د ة ت ج ع لي يجوز لك أ ن تدفعه للاخف ف ا ل أ ش د ولو وصل لدرجه القتل يجوز لك أ ن تقتله ولكن يجوز لك أ ن تتركه ولو قتلك يجوز لك أ ن تتركوه ما يجب عليه وهنا قالوا لماذا و ج ب ت م عليه ان ي أ ك ل من الميته يجوز له أ ن ياكل ويجوز له ان يدع خ ي ا س ا على الطائل لكن أ ص ح ا ب القول ا ل أ و ل وهم الذين قالوا بالوجوب قالوا في فرق بين الاثنين ل ح ا ل ه ا ل ط ا ئ ل يؤثر غيره على نفسه يحثر غيره على نفسه على الطائل قد يكون مسلما ل ع ا ص م ما أ ر ا د أ ن يقتله ف ع ث م ا ن بن عفان رضي الله تعالى عنه آ ث ر أ ن يموت على أ ن يري قدم مسلم لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا يبسط يدي إ ل ي ك ليقتلك هنا في شيء آ خ ر مات وترك إ ن س ا ن ا ان ث ر غيره بالبقاء على نفسه مات ليبقى غيره حيا لكن هنا ما في شيء آ خ ر أ ن تقتل نفسك بدون مقابل ففرقوا بين ا ل أ م ر ي ن قالوا في ح ا ل ة الصيام يجوز له ان يسقط طائل ولكن في هذه ح ا ل ة عدم وجود الطعام الذي يفضي إ ل ى الموت قالوا هذا يجب عليه أ ن ي أ ك ل حتى يدفع عن نفسه الموت ة كرة والطر إليها ش ر ي ط ة الا يكون سفره سفر معصيه فاذا كان عاصيا في س ف ر ه اي انه ا ن ش أ السفر من اجل م ع ص ي ة كما لو سافر من هنا الى ب ل د ة اخرى من اجل ان يرابي هناك او ليسرق بيتا هناك او ليقتل مسلما هناك او ليرتكب ف ا ح ش ة هناك هذا السبب الذي ا ن ش أ من ا ج ل السفر معصية. هذا ق لا ص يجوز بسفره له أ ن يترقب ل أ ن أ ك ل ا ل م ي ت ة ر خ ص ة والرخص لا تناط ب المعاصي ق ا ع د ة ف ق ي ة ع ا م ة الرخص لا تناط ب المعاصي هذا ولو وجد ل د ر ج ة الموت لا يجوز له ان ي أ ك ل ل أ ن ه ب إ م ك ا ن ه أ ن يتوب وعند ذلك يترقب و أ م ا العاصي في سفره يعني هو أ ن ش أ سفرا مباحا أ و مندوبا واثناء سفر عصا هذا يترخص كما يترخص المقيم إ ذ ا ع ف ى أ ث ن ا ء ا ل إ ق ا م ة ففرق بين العاصي للسفر والعاصي في سفره أ م ا الخنزير فهو ن ب ت في حال حياته وفي حال موته من باب أ و ل ى وكذلك ا ل ك ل قال لو كانت ا ل م ي ت ة من حيوان ن ب ت في حياته كخنزير و م ي ت ة حيوان طاهر في حياته كحمار وجب تقديم م ي ت ة الطاهر كما صححه ا ل إ م ا م النووي في المجنون م و ولا شك أ ك م ت ت غ ب هذا الرفاهة نفسه الكلام الإنسان حالة تشميز يعني في تقول كيف ي أ ك ل الناس هذا س أ ن الله تعالى أن لا يحوجنا لهذا لكن ن ا ل و ح و ج ن ا إ ل ي ه توجد ا ل إ ن س ا ن أ ن ط ع ا م ا ل م ي ت ة في هذه ا ل ح ا ل ة من الذي أ ط ع م ه س أ ن الله تعالى أ ل ل ه يحوجنا و أ ل ل ه يحوج مسلم لهذا نعم قال هذا ي أ ك ل مطلقا قال اذا كان يتوقع حلال ا ق ر ي ب ا وصل يحاله ا ل ض ر و ر ة وصل يحاله لو لم ي أ ك ل س ي أ ك ل ما هذا تستعرق الصفيه د أن يأكل لكنه سرعان ه لو صبر عشر د ق ا ئ ق ح المشي ت ح ل سيودي صبر به الى لالاف شريطة يتمكن أن م ا ل ل س ع ر ا لا مصلحات ل الضروره ة مثل حالة、المخصر. لما نكون نحن في سفر حينما نكون في السفر جئنا الى الحدود ونحن ا ل آ ن قد خ ل علينا وقت الظهر صلينا الظهر ركعتين ا ل آ ن الواجب عليه و أ نصلي أ ركعتين ويجوز لي أ ن نجمع العصر ة إ ل ى الظهر أ ن ا ا ل آ ن في حاله ش ر ع ي ة تبيح لي هذا لو أ ن ن ي دخلت إ ل ى ا ل م د ي ن ة ما يجوز لي أ ن أ ص ل ي ل الظهر ركعتين ولا يجوز لي أ ن أ ج م ع معها العصر لاني ا ل آ ن اقيم لك مسابقه اما لو أ ن ن ي صليت في ا ل ح ج و د يجوز لي أ ن أ ص ل ي الظهر ركعتين و أ ن أ ج م ع إ ل ي ه ا العصر ركعتين لاني زمن انها أ اتسع ثم انا ل أنا أتع... ن أنا في زمن الرخصه طبعا ما فيه إنسان في ي لكنه ي لو ك ن صدر ل لحاجة و ر ة ايضا ه انه على ل لكنه لو صدق ي خ ل ص دقائق ع ش دقائق نصف س ا ع ة ساعة يصل الى ا ل م د ي ن ة وباستطاعته ان يصبر اذا توقع حلالا قريبا اذا توقع حلالا قريب ايش يعمل؟ قال هذا مجان لحاجة الضرورة توقع وصل قل يعمل يجوز لو ان ي أ ك ل فقط ما يسد الرمق ياكل ق ط ع ة صغيره حيث انه يبقي على, على محجته عنده شراب نجد شراب مجد يشرب منه ق ط ر ة التي تبقي على حياته يشرب ا لانه ق ط ر ة ل علىها ت تبقي ي في ح ا ل ة الضروره ة ولا يزيد على يديد ذ ا ولا يزيد على هذا فاذا زاد على هذا فقد ارتكب المحرم قال ف إ ن توقع حلالا قريبا لم يجد قطعا غير زجي الرمق أ إن دفاعك أثناء في في فالضرورة أثناء حالة حالة ضرورة في حالة في ضرورة ت ت د ر ا ا ب لاندفاعك ق ة ل و لك تستعمل ل ذ ي لحاله دقاء ونعجبنا ستصلوا ا المدينة طبعا هذا فتال ا إلى ل أ م ر لا ينظر كما ذكرت لكم بالدقيقة كما ينظر ذكرت و ا ما إنسان ل د ق ق ي ي في ت ن ولا ر ن سيموت أ ش ر ف على الموت ولا لا ف إ ن توقع حلالا قريبا لم يجد غير سد الرمق و إ ل ا ما توقع حلالا قريبا حلال ق ر ي ب ما هو متوقع محتمل احتمال أ ن يصل لكن ما هو متوقع احتمال قائم لكن ما في توقع ماذا يعمل هل ي أ ك ل بقدر سد الرمق أ م يزيد عليه قال و إ ل ا ففي قول يشبع ي أ ك ل حتى يشبع هذا قول أ ي يجوز له ذلك ل إ خ ل ا ص قوله تعالى فمن ي ض ط ر في مخمصه غير متجانفين ل ث ب ا ل أ ظ ه ه ر ذ ا القول م والاظهر ج و أ ي ض ا أ ن ه لا يجوز له أ ن ي أ ك ل إ ل ا ما يسد به رمقه إ ل ا ما يسد ب ه رمقه نحن ا أ ج ز ن ا لك حتى لا ت م و ج اذا ر ك حتى ترغب على لا وبناء ه ف إ ن كانت تأكل م يبقي على حياتك ما يبقي رمق على ع ما الروح الروح بقية الروح فأيأكل ك فإذا ا تكفيه ا ل ل ق م ة ما ي أ ك ل اللقمتين و إ ذ ا كانت تكفيه ا ل ش ر ب ة ا ل و ا ح د ة فلا يشرب شربتين تكفيه ا ل و ا ح د ة وما على هذا المقياس فقط نعم ق ا ل و إ ل ا ففي قول يشبع و ا ل أ ظ ه ر سد الرمق إ ل ا أ ن يخاف ث ل ث ا أ و حدوث مرض أ و زيادته إ ن اقتصد على سد الرمق فتفرح له الزياده لانه أ يرجع مازال في ح ا ل ة في الضروره ما زال في حالة في فاذا انتفع ت ا ل ض ر و ر ة عند ذلك ما يجوز له أ ن ي أ ك ل طيب أ ك ل ما يسد رمقه أكل وتوقع الحلال لكنه ليس يقينيا أ ك ل من ا ل م ي ت ة هل يجوز ان يتزود منها ما ي أ ك ل يتزود قال نعم يجوز ان يتزود منها ما ي أ ك ل ي ت ز و ع ت ز و ه ا م و معه ف إ ذ ا وجد الحلال أ ك ل ه و إ ذ ا لم يجد الحلال ف إ ن ه ي ت ع م ل هذه ا ل م ي ت ة قال يجوز له التزود من المحرمات ولو رجع الوصول إ ل ى الحلال و ي ب د أ وجوبا بلقمه حلال غفر بها وصل ل مكان وجد في ن ق م ة و ا ح د ة ا ل حلال والباقي م ي ت ة قد ا ي أ ك ل ن ق م ة الحلال وبعد ذلك يتمم بالميته فيما يسد الرمق للقاعد الفقه العام الميتور لا بالمعتور حلاف عليك أن تتعمله نعم. طيب. هل الحيوانات يسقط مدام ما آدميا آدميا عندك نعم وجد وجد ميتة من ميتة تيسر يجب طيب يجوز ميتة وجد أن هل يجوز له أ ك ل ه قد يجوز له أ ك ل ه ميت ا ت ه ى ميت ل ه ذ ه الحرمة يحرق يسلب ف أ ي و م اولى الحفاظ على الميت الذي س ي ف ن ا والحفاظ على, الحياة الحفاظ على الحي اولى ة الإنسانية الحفاظ الحي على أ من الحفاظ على الميت يعني ح ر م ة الحي اعظم من ح ر م ة الميت فيما إ ذ ا ترددنا ما بين ا جثتين فيجوزه أ ن ياكل من الميت نعم قال ولو كَانَ وجد مُهْجَرِ الانسان مهدر حَرْبِيَةً الدم مهدره ب ي و ا حربيه ا مثلا حرب ي مذم ه مُهْجَمْ مُهْجَمْ م ا كَيْتَلُوا الْأَحْوَالِ ه و حربيه م ه لا يجوز قتله من أ ج ل هذا الامام ا ل ر ا ت ع ا ل ى س ت ب ر ك على ا ل إ م ا م الرافع أ ي ض ا في هذه المساله قلت ا ل أ ص ح حلم قتل الصبي و ا ل م ر أ ة الحربيين لتاتي كان هذا مهدر ا ل م حكمه حكم ه الميت ف ا ل إ م ا م الرافع قال ما يجوز قتلهما الإمام قال م ا انه غير مكلف انه غير مكلف كما لو اننا دخلنا الى بلادهم وجدنا ط ب ي ع ا وغراشا فاننا لا نقتلهما حاله ثانيه من حالات ا ل ض ر و ر ة لو وجد طعام غائب وهو مضطر لكن انسان صاحب الطعام غير موجود طعام غائب هو مضطر ولكن غير、موجود. ماذا يعمل؟ هل ينتظر حتى ي أ ت ي طاعه الطعام قال يجوز له ان ي أ ك ل ويجب عليه ان يدفع الثمن في كل الاحوال ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة تبيح لك المحظور ل ك ن ه لا تسقط حق الالم لو اكل عليه اكل القيمة وجد وغانب و يجب يدفع مضطر طعام غائب أكل يجب عليه أن يدفع قيمة ما、أكل. اما غائب ان في ق ت و إ م ا المثل في المثل إ ذ ا كان الطعام الذي أ ك ل ه له مثل ف ي ت ف ع و مثله و إ ذ انما ك ا ا ا ل ط ع ليس له مثل م و إ ن له ق ي م ة فيدفع قيمته إ ل ا إ ذ ا اصطلح مع ه صاحب الطعام قال له ما و ر ي د ثمنا هذا له ما ل شاء نحن نتكلم في القوانين ا ل ع ا م ة قوانين ق ض ا ئ ي ة يدفع المثل في المثل و ا ل ق ي م ة في المتقوم م فوجد ا ا ل ط ع صاحب الطعام حاضر الرجل مضطر وصاحب الطعام حاضر لكن صاحب الطعام, لكن صاحب الطعام ايضا مضطر هل يجب عليه بذله ما اذا يجب لا ع شي يضل يكفيه في حياته يجب يبذله ويضل غاضر البوجود على هل قال ولا عنه عنده وعن كان هنا حفاظها اذا فقط إ ذ ا ه ن ا ك ف ن عنده فضل يجب عليه ب ذ ل ما عنده فضل هو أ و ل ى من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ا ب د أ بنفسك نعم لكنه هل يجوز له أ ن يؤثر عليه أ خ ا ه المطبخه نعم هذا من محاسن اسلام ل إ من محاسن الإسلام المر من من من قوه ايمانه يؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان يم خ ص ا ص ة لا مانع ان يؤثر غيره على نفس ا ل ش ر ي ط ة ان يكون مسلما لا مانع ان يؤثر مسلما اخر على نفسه ولو كان مطبقا ض ر لو كله, كله اوجى به الى ا ل ل ك لا مانع من هذا قال فان اثر مسلما جازا ض ر لكنه غير مضطر قال ل ذ ي م ه ا لزم الحاضر أن الطعام يجب علي ان يبذل الطعام للمضطر يبذل بدون مقابل لا يجب عليه ان يبذله لكن لا بد من المقابل سواء كان نقدا أ و كان في ا ل ذ م ة ما عنده مال للمضطر يجب عليه ان يطعمه ويستقر الثمن في ذ م ة المضطر الذي اسد فقط للمسلم قال لا يجب عليه اطعام مضطر مسلم او ذمي او ذي روح معصوم يعني الحيوانات التي ما امرنا بقتلها يجب عليه ان يبذله فاذا وجد المضطر صاحب الطعام حاضرا وكان غير مضطر فانه يجب على صاحب الطعام الحاضر ان يبذله للمسلم او للذمي نعم قال هنا ت ن ب ي ه ويجب ص ع ا م ا ل ب ن ي ن ة ا ل م ح ت ر م ة وان كانت ملكا لغير صاحب ه الطعام هذا و إ ي ض ا كان الطعام ملكا لغير صاحب الطعام نعم قال ولو كان للانسان كلب مباح المنفعه جائع وشات لزمه ذبح الشات لاطعام الكلب هذه محاسن الاسلام المغموره التي لا يعرفها الناس اليوم فاين اصحاب الرفق بالحيوان هذا هو الرفق بالحيوانات يجب عليه ان ل ا يطعم الكلب بذبح الشاه يذبح ا ل شاه ان يطعم ه كلبه ا ولكن الذين يزعمون ح ض ا ر ة اليوم أ ب و ه و أ م ه يموتان ولا يطعمهما بحثوا عن الرفق بالحيوان وتركوا الرفق ب ا ل إ ن س ا ن أ ب ا ح و ا ا ل ا ل الانسان و ا ل ت ع ب ا د ه وقتله、نعم. قال فان امتنع صاحب الطعام حاضر ليس مضطرا غيث مضطرا امتنع قال ما اطعمه قال فله قهر ه على اخيه ي ق ط ر على اخذ المال ويقاتله <تصفيق> ولو وصل لدرجه ق ل ه يقول هو ا ج ل ل م ط ع م ت أن ت ب د ب م ق ا ب ل ما ي ب ل هو ب د ن م ق المعتدي ب يبدله ب ق ا ب ل ن م قال ب ل جاد يقول ه ك ق ت ا ل الصائر ي ع ن ي ي د ف بالأخف فالأخف ع ه بالأخف ما ذكر يلجا إ ل ى الطريق الاشد الاشد ولو وصل ل د ر ج ة قتله وان قتله فليلزمه بدون مقابل قال لا و إ ن م ا يلزمه بعوض ناجد ان حضر يسمعه يدفعها ا ل آ ن و إ ل ا فبنسيئه يعني يجب عليه ان يدفعه للمضطر ولو كان الثمن مؤجلا فلو اطعمه ولم يذكر عوضه صاحب الطعام الحاضر جاء إ ل ي ه المضطر ف أ ط ع م ه لكن ما ذكر له الثمن قد تفضل كل اكعب ذاك قال ما يجب عليه ما ذكر له عوض يجب عندما يذكر فاذا اطعمه ولم يذكر له عوضا قال فلا ع و ض ا قال ولو وجد مضطرا ميته وطعام غيره, ميت وطعام غيره. هذه ص و ر ة ج د ي د ة وجد م ي ت ة